بسم الله الرحمن الرحيم. واسم إِنَّ آيَاتِ الْكِتَابِ أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ. وَنَزَّكَاتُهُمْ لِلْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ بَيِّنًا وَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَلُونَ وَآتَى الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا لَا يَدْعُونَ فِيمَا أَشْرَكُوا مِنْهُ شَيْئًا وَإِنَّ مَكَانَتَهُ لَظَنَّتْهُ أَنَّهُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنْ تَسْلَمْ تَالِ أَهْلِهِ إِنِّي أَنْتَ نَارًا اتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبض للعنة فشروا فلما جاءنا نقول يا انذون كما نسنا ومن حولا وسبح الله رب العالين يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَارْتِعَ صَلاَّمَ مَا وَعَدْتُكَ أَنَّهَا جَاءَتْ وديروا ولا من يا موسى لا تخف لا خاف لدني المظلوم الا نرى ظلم ثم حسنا بعده ان ما اني ركور يَدِي فِي يَدِكَ فِي جِنْسِكَ فَسَحْقُ جَبَلٍ وَأَمِنْ غَيْرِهِ تِتِ سَائِي آيَاتٍ إِلَى صِنْعِ يَا دَاوُودُ بِاسْمِ قَنطُورٍ إِنَّ تَسْهَمُ مِنَ النُّورِ وَعُلُوّ وَتَجُّ كَلَّتَكَ كَانَ عَاكِبَةَ الْمُسْتَبِينِ وَلَقَدْ أَسَيْنَا دَاوُودَ وقال الحمد لله مما فضلنا على كثير من عباده مؤمنا وورث سليمان داوود وقال يا ان الناس ظلمنا منكم كل شيء يرى السليمان مدنود من الجن والان في غير فهم جن حتى اذا اتوا على واد لميطانت مملكها ايمنهم لَا يَخْفَى مِنكُمْ سُلَيْمَانُ لَا من سليمان لا مِنكُمْ سُلَيْمَانُ جُنْدَهُ وَهُوَ السَّامِعُ الْبَصِيرُ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِ أَقَالَ رَبِّ أَوْزِحْنِي وقالوا في اوضح ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى الوالدين وان اعمل صالحا ترضى وأدخلني, وادخلني برحمتك يا عبادك الجا يَتَطَوَّقُ وَيَنْدَمُ وَيَنْطِقُ عَلَى مَالِهِ وَمَا أَمْلَى بِالْبُدَأِ مِنْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعُذُّ دَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْحَمَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّ بِسَطْرٍ مَا يَسْرَاوِ الْرَّابِعِ يَبْقَى لَهُ أَحَدٌ بِمَا لَمْ يُحْكَمْ بِنِيَّةٍ وَجِسْتِكَنَّ سَبْعًا بِلَدٍ يَقِينِ تَجْمَعُ مَرْأَتَن كَمْسٍ وَأُتِيَتْ سِنٌّ كُلُ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَعَلَتْ قَوْمَنَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ يُولُونَ لِلَّهِ وَدَيْنً لَّهُمْ الشَّفْعَاءُ أَغْمَالًا وَدَيْنً لَّهُمْ الشَّفْعَاءُ أَغْمَالًا قَتَمَ دُمَنَ عَلَى اللا يشرق من الله الذي يخرج خبا السماء والارض ويعلم ما تفون وما تعلمون الله لا اله الا هو رب الارض العظيم اولا وَجَاءَ بِهِ أَنَّكُمْ تَمَنَّى السَّابِقِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِهَا هَاهُنَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنِّي تُمَنَّى يَغْضِبُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الملأ إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَسْتَعِينُ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَسْتَعِينُ قَالُوا إِنَّ الْأَمْرَ حَكَاهُ تَشْهَدِينَ قَالُوا نَحْنُ نَحْمِلُ الْقُرْآنَ وَنُؤْمِنُ بِسَجَدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَوْمُرْنَا مَا تَأْمُرُنِي قَالَ لَئِنْ دَقَنَا طَرِيقَ السَّبِيلِ أَفْسَدُونَا وَضَالُّونَ أَعَذَّتَ أَمْنِيَاً بِالنَّ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنْ مُرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ بما رَبِّكَ الَّذِي يَرْزُقُ الْمُسْلِمِينَ سَلَامٌ مِمَّا جَاءَ أَسْلَمْنَا لِلَّهِ قَالُوا أَسْمُ الدُّونِ جِنَانِهَا سَمَاءٌ آتَانَا اللَّهُ خَيْرًا تَأَنَّى اللَّهُ خَيْرًا مِنَّا أَسَاسٌ بِأَمْنٍ بِهَذِهِ يَأْتِيكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَلَنَأْتِيَنَّكُمْ بِجُنُودٍ لَّن يُغْنِي عَنكُم مَّنْ وَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِن منها أهلة وهم قال يا أيها الملأ أيكم نأسين قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا أَلَمْ نَرَ أَن يُكَلِّمُنَا رَبُّنَا وَلَوْ أَتَانَا الْمَلَكُ لَكُنَّا لَفِي سَمْتٍ قَائِمِينَ وَأَنذِرْ اتيك بدينه قبل ان تحوم من مقام وان عليه القلم امين قال الذي عنده هو الكتاب انا اتيك به قبل ان يغدوا الى سفرك لَن نَرَى امْتَطِرًا وَلَنْ يَنبَطَ قَالَهَا لَا مِنْ قَضِي رَبِّي قَالَ هَذَا امْتِحْنِي رَبِّي هُوَ بَلُوَانِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَمَن كَوَّنِ قَالَ نَكُرُوا لَنَا عِبَادَنَا بُتَأَنَسَدِي أَن تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَنْتَهُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَسْأَلَ أَهْلَكَ كَذَا عَرْفِ قال السائم ان لهم و اوتينا العلم من قبلنا وكلنا امتين وصدنا ما كانت تعبدون دوننا انما كنتم قوم تشفي فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ رُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ تَقَلَّمٍ قَالَ إِنَّهُ صَرْصٌ مِنْ مَرْدٍ قَوَّارٍ قَالَتْ رَبِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاسْلَمُوا فَنَعَمَّلَ أَعْمَالَهُمْ فَتُبْتَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ لَهُمْ يَا قَوْمِ لَا تَنَافَسُوهُمْ فَيُهْلِكُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا فَاسْتَوْفِرُونَ وَلَعَلَّكُمْ ثُرِمُونَ قَالَ قُلْنَا يَرْنَا بِكَ وَبِمَنَّا قَالُوا قَائِرْتَنَا يَدَنَا ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُّفْتَرُونَ وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ قَصَارًا يَسْكُنُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَخُورُونَ قَالُوا إِنَّ قَوْمَنَا بِاللَّهِ لَنَبِيكَ إِنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْمُقُولِينَ إِنَّمَا نُهْلِكَ أَهْلَهُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَنُمَّ لَا يَسْعَوْنَ سَنُدْكُ كُلَّ فَاجِرٍ عَاقِبَةَ مَكْرِهِمْ أَن نُّعَادِيَنَّهُمْ وَمَا هُم اتَّبَعْتُمْ فَتَضِلُّونَ مِنْ سَبِيلِهِ إِنَّ هَذِهِ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ جَنَّتَيْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَا يَمَسُّهُنَّ نَصَبٌ وَلَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ أئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي لَمْ تَكُونُوا ما كان جواد قومه الا امن قالوا ان امن قالوا من قريهكم انهم اناس يتقهرون ما علمن نصرا فساء نصر المنير البريء الحمد لله وتعالى منع عنا عباد بني لصفا اللهم خير من ما مشرك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنذَرَكُم مِّن لَّدُنْهُ شَيْئًا ۖ إِن نَّسْيَن مَّا بِالنَّبِيِّ حَدَا إِقْدَاءَ بَهْجَتِهِ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنْتَهُوا بِشَجَرِنَا أَلَا يُنَزِّلُ مِنَ اللَّهِ بَلِ الْمُنْقَلِمُ يَأْذِنُ أَمَّنْ مَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وجعلنا له آناء نارا وجعل لها وجعل لها وجعل بين البحرين حاجزاً إله من معظوم بل أكثر لا يعلم أم وإِذَا مَالُوا وَالْفِتَنُ أَوْ رَجَعَكُمُ الْفِرَقَ أَلَا إِلَى اللَّهِ نَعْبُدُ وَإِلَيْهِ نَسْتَغِيثُ أَمِنَ يوم ما تشد الرب وضحى ومن يوصل الرياح بشرا كن لين يوصل الرياح بشرا بل مع الله تعالى والله عن ما امن نبدأ خلق ثم من يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الا من معواه فينا تجرنكم ان كنتم صادقين مَنَ الطَّيِّ فِسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرَ بَإِنَّ اللَّهَ لَوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ هِيَ الْحَقُّ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا وَهُمْ فِي لَبْسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَيْكُمْ مَا تُرَادُ وَآبَاءُكُمْ ءَامَنُوا أَمْ إِنَّ لَنَا نَقْدِرُونْ يَقُولُونَ وَيَدْعُونَ مَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إن هذا إلا وشيرة الأرض كان قرين الاولين ونسيوا الارض فكيف كان يقبضون جبرا ولا تحزن عليهم ولا تكن مصوبا من ينكرون ويقول يَا مَنْ كَانَ وَحْدَهُ إِن وَلَا تَأْتُوا بِعَذَابٍ إِلَّا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ رَبُّكَ لَهُ الْحَقُّ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَرَبُّكَ لَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَلَا يُعْلِمُ السِّرَّ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا في كِتَابٌ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ رَبِّكَ وَاَنَّ لَكَ فِي الصُّعَالَبِ إِسْرَاءَ إِنَّ أَكْرَمَ الَّذِينَ مُنْكِيه يَخْتَلِفُونَ فَإِنَّمَا يُهْدَى وَرَحْمَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ الْخَلْقُ وَ اللَّدْعَا اَذْكَرُوا وَلَوْ مُذَبِّرِينَ وَمَا آمَنَ كَمِنَ الْعَمَى ضَلَالَةٌ إِنْ تَسْمَعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَىٰ مُنْخَرِجٍ لَهُمُ الدَّابَّةَ له مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ من كُلَّ أُمَّةٍ وَمِنْ آيَاتِنَا فَهُمْ مَعْجُونٌ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا وَوَقْتَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَقَوْلُ صِدْقٍ مِنْ أَلْسِنَةٍ عَاذِلَةٍ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي فَسَارِتَ فَتَعْمَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الأرض فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُلٌّ أَتَىٰ دَافِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ قُلْ اللَّهُمَّ الْمَلِكَ الَّذِي أَسْخَطَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ مِنْهُ قَدِيرًا بِلَا تَصَانُعٍ يَا مَنْ جَاءَ من فَكِبْتَ جُوهُرُهُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعلموا ربنا من الذلذ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن تبى فان يهتدي مس وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يُكَرِّهُ رَبِّي أَهْلِي وَلَا أَمُرُّ بِالْكُفْرِ إِنَّهُ لَضَلَالٌ مُبِينٌ